انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اله محمد وكتب على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين حميد مجيد تكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة مقدمه في تعريف المصول للفقه وما ما يتعلق بهذا التعريف من مقدمات ما هو علم موصول الفقه وحكم تعلمه والغاية من هذا العلم وفائدته وأهميته وتصور إجمالي عن نشأة هذا العلم والكتب الهامة في هذا العلم وذكرنا في المرة قبل السابقة تصور إجمالي عن قضايا ومباحث الموصول الفقه أولاً الطريقة, الطريقة التي سنشرح بها هذا الكتاب اشدرس نشرحه الأول يعني سأقوم بشرح درس اولا وبعد ذلك نقرأ الكتاب يعني لا عكس الطريقة المعتادة طريقة المعتادة نقرأ الكتاب ثم نشرح ما يتعلق بهذا الكتاب الطريقة التي سنعتمدها في شرح هذا الكتاب نشرح القضية أولاً. وبعد أن تكتمل صورة هذه القضية في ذهن السامة بعد ذلك نقرأ الكتاب ونبين مدى علاقة ما شرحناه بما في الكتاب السبب في هذه الطريقة أن مباحث علم الفقه مباحث عقلية مفاوضة وتصور إجمالي عن نشقة هذا العلم والكتب من في هذا العلم وذكرنا في المرة قبل تلبيته تصور إجمال عن قضايا مباحث المزورين. أولاً آه الطريقة الطريقة التي سنشرح بها هذا الكتاب. آه الدرس آه نشرحه الأول يعني سنتقوم بشرح درس أولاً وبعد ذلك. نقرأ الكتاب يعني لا عكس الطريقة الموتادة الطريقة الموتادة نقرأ الكتاب ثم نشرح ما يتعلق بهذا الكتاب الطريقة التي س... سنعتمدها في شرح هذا الكتاب نشرح القضية اولا وبعد أن تكتمل صورة هذه القضية في ذهن السامة بعد ذلك نقرأ الكتاب ونبين مدى علاقة ما شرحناه بما في الكتاب السبب في هذه الطريقة أن مباحث علم ووصول الفقه مباحث عقلية مفائدة فقه وتصور إجمالية عن مشقة هذا العلم والكتب والعلمة في هذا العلم وذكرنا في المرة قبل التصبطة تصور إجمالية عن قضايا ومباحث علم وصول الفقه أولاً الطريقة الطريقة التي سنشرح بها هذا الكتاب. الدرس نشرحه الأول يعني سنتقوم بشرح الدرس أولاً وبعد ذلك نقرأ الكتاب يعني عكس الطريقة المعتادة طريقة المعتادة نقرأ الكتاب ثم نشرح ما يتعلق بهذا الكتاب. الطريقة التي س سنعتمدها في شرح هذا الكتاب نشرح القضية أولاً.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 وذكرنا في مرة قبل دقيقة تصور إجمالي عن قضايا مباحث المجرفة. أولاً الطريقة الطريقة التي سنشرح بها هذا الكتاب آه الدرس. درس نشرحه الأول يعني سقوم بشرح الدرس أولاً وبعد ذلك.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 السبب في هذه الطريقة أن مباحث علم وصول الفقه مباحث عقلية مفائدة فقه الكلام وتصور إجمالي عن نشأة لغا العلم والكتب والغاية في العلم وذكرنا في مرة قبل التصوير إجمالي عن قضايا ومباحث المجال الفقه أغلا الطريقة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 وبعد أن تكتمل صورة هذه القضية في ذهن السامة بعد ذلك نقرأ الكتاب ونبين مدى علاقة ما شرحناه بما في الكتاب أستمر في هذه الطريقة أن مباحث علم وصول الفقه مباحث عقلية مفائدة في الكلام وتصور إجمالها عن ما في هذا العلم والكتب والعلم في العلم وذكرنا في مرة قبل سوي الاداره عن قضايا ومذاكره شكرا الفقه اولا الطريقة, الطريقة التي سنشرح ااا ااا الكتاب ااا ااا ااا ااا ااا ااا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 السبب في هذه الطريقة أن مباحث علم وصول الفقه مباحث عقلية مفائدة التصوير إجمالي عن نشاط الأجل العلم والكتب في الأجل العلم في مرة قبل عن قضاء الطريقة التي سنشرح هذا الكتاب، شق الدرس نشرحه الأول، يعني سأقوم بشرح الدرس اولا وبعد ذلك نقرأ الكتاب، يعني عكس الطريقة المعطاة. طريقة المعطاة نقرأ الكتاب ثم نشرح ما يتعلق بهذا الكتاب. الطريقة التي س... سنعتمدها في شرح هذا الكتاب نشرح القضيه اولا وبعد ان تكتمل صورة هذه القضية في ذهن السامة بعد ذلك نقرأ الكتاب ونبين مدى علاقة ما شرعناه منها في الكتاب نستمر في هذه الطريقة ان مباحث علم وصول الفقه مباحث عقلية وفائدة في الكلام وتصور اجمالي عن نشط الاب العلم والكتب والعلم في هذا اننا في مره قبل كده تساوي الاجمالي بعد القضاء وراحه من ااا الطريقة, الطريقة التي سنشرح الدرس أمورا علامة على أمور أخرى وضع أمورا علامة على أمور أخرى هذا الوضع يسمى حكم وضعي مثلا الشرع جعل دلوك الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر هذه العلامة تسمى سبب فالشرع وضع الدلوك علامة على وجوب الصلاة هذه العلامة هي السبب. فالحكم الوضعي هو وضع شيء علامة على شيء آخر. وضع شيء علامة على شيء آخر. هذه العلامة قد تكون سبب، قد تكون شرط، قد تكون مانع، قد تكون رخصة، قد تكون عزيمة، قد تكون صحيحا، قد يكون صح صحة، قد يكون الفساد. هذه القضايا كلها تندرج تحت الحكم الوضعي أما الحكم التكليفي طبعا أنا ذكرت في أول درس أن هناك الكثير من القضايا الخلافية التي لن نتعرض لها فنذكر ما هو مذكور عندك في الكتاب ويكون هدفنا في هذا الدرس في شرح هذا الكتاب في المرحلة الأولى سنة تانية. في شرح هذا الكتاب أن يتكون لديك تصور إجمالي عن قضايا أصول الفقه. لن نخوض في الخلافيات إلا بالقدر الذي إلا بالقدر الذي لابد منه. فمثلا عندنا الأحكام الوضعية، العلماء يذكرون في الأحكام الوضعية السبب والشرط والمنع. لكن الرخصة والعزيمة اختلفوا فيها هل هي من الأحكام الوضعية أم من الأحكام التكلفية الصحة والفساد اختلفوا فيها هل هي من أحكام الوضعية أم من أحكام التكلفية وهكذا لكن بهذا الشرح الذي ذكرت من أن الأحكام التكلفية هي خمسة أحكام لا يخلو منها فعل المكلف ولا يجتمع منها حكمين في وقت واحد فما سوى هذه الخمسة سيكون عندنا وهو مذهب الجمهور من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكلفية إذن الأحكام التكلفية كم؟ خمسة ما هي هذه الأحكام؟ تقول الأحكام التكلفية هي في, في الأصل عبارة عن طلب فعل للشيء قبل ما نذكر التعريف, التعريف هقوله في الأخير لكن نفهم الرابط الذي يجمع هذه الأحكام الإنسان إذا فعل فعلا قد يكون قد يكون هذا الفعل إما مطلوبة منه أن يفعل وإما مطلوبة منه أن يترك وإما مباح له أن يفعل أو يترك إما مطلوبة منه أن يفعل وإما مطلوبة منه أن يترك وإما مطلوب منه أو وإما مباح له أن يفعل أو يترك المباح له أن يفعل أو يترك هذا نسميه بالإيه بالمباح هذا الفعل مباح يندرج تحت قسم الإباحة الإباحة الإباحة أن تكون مخيرا في الفعل وعدمه يستوي الأمران يستوي طلب الفعل ويستوي طلب يستوي الفعل والترك يستوي الفعل والإيه والترك طيب إباد الإباح طيب عندنا طلب للفعل وطلب للترك طلب للفعل وطلب للإيه للترك. طلب الفعل يشمل الإجاب والاستحباب طلب الفعل يشمل إيه؟ الإجاب والاستحباب طلب الترك يشمل التحريم والكرام يبقى طلب الفعل يأجاب التخير مرحلة نسطة بين الإجاب بين الطلب إما طلب الترك وهو التحليم والكرام طلب الفعل قلنا وجوب استحفال إذا كان هذا الطلب طلبا جازما بحيث يعاقب تارك هذا الفعل فهذا يبقى إذن الفعل الواجب فعل مندوب إلى فعله مطلوب منك أن تفعل لكن هذا الطلب طلب جازم بحيث أن الإنسان لو لم يفعل كان آخر مستحقا للإنسان فيصبح ذلك طلبا جاذما الواجب ما كان مطلوبا طلبا جاذما طلب, طلب على سبيل الجزم أما الاستقرار فهو مطلوب الفعل لكن ليس على سبيل الجزم فلو ترك لا شيء عليه. يقابل الواجب مقابل الواجب إيه في الترك المحرم مقابل الايجاب التحريم مقابل الإيجاب التحريم مقابل الواجب المحرم تمام واضح طيب التحريم هو طلب الترك طلبا جازما يا رحمك الله طلب طلبا جازما طيب معنى الطلب الجازم انه يأثم وفعل هذا قول لسته تيجي بعد كده الفرق بين الواجب والفرد والواجب والركن والركن والفرد كل ده نفصله إن شاء الله. يبقى إذا التحكيم طلبوا الترك طلبا جازما بحيث يأثم فعله ويثاب تركه أما الواجب يأثم تاركه ويثاب فعله إذا كان طلب الترك طلبا غير جازم يسمى يسمى مكروه. يسمى, مكروه. يسمى مكروه يعني أنت مندوب إلى أن تترك فلو تركتك أنا خيرا لو لم تترك لا شيء عليك لن يخلو فعل من هذه القسمه الخماسيه أي فعل إما مطلوب فعله أو مطلوب تركه كده واضح؟ أي فعل لابد أن تتناوله, أن تتناوله هذه القسمة الخمسية أي فعل إما مطلوب الفعل وإما مطلوب الفعل وإما مخير الفعل الترك إذا, إذا كان مطلوب الفعل هذا الطلب قد يكون طلبا جازما فيكون واجب او مطلوبا طلبا غير جازم مستحب أو يكون طلب الترك طلبا جازما فيكون محرم أو طلب الترك غير جازم فيكون كرها أو يكون مخيرا بين الترك فيكون المباح هذه خمسة ايه؟ أحكام لن يخلو منها فلن يخلو فعل المكلف من هذه الأحكام أي فعل أي فعل هيفعله إنسان جلوسك نومك أكلك شربك أي فعل ستفعله لن يخلو من هذه الأحكام، لن يخلو من حكم من هذه الأحكام اللي؟ الخمسة، تمام؟ هذه الأحكام الخمسة نسميها بالاحكام التكلفية، ممكن نسميها الأحكام الخمسة، ممكن نسميها بأي اسم آخر. اصطلح العلماء على تسميتها بالاحكام التكلفية. اصطلح العلماء على تسميتها بالاحكام التكلفية. طب واحد يقول إشمان الأحكام التكلفية خمسة، ليه ما حطناش معها الصحيح والفاسد؟ نقول ان الاعتبار عندنا في أن الفعل لن يخلو من حكم من هذه الخمس لا يوجد فعل ليس في حكم من هذه الخمس ولا يوجد فعل في حكمين من هذه الخمس لكن قد يجتمع الواجب والصحيح قد يجتمع المباح والفاسد فإذن الصحيح والفاسد من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. الأمر الآخر الدخول للخصح والفساد تحت الأحكام التكلفية أو الأحكام النضائية هذه مجرد إصطلاح مجرد اصطلاح ولا مشارحة في الإ في الإصطلاح إذا فهمت المعاني يبقى نرجع بقى من الأول نقول عندنا الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين أحكام تكلفية وأحكام نضائية الأحكام التكلفية خمسة أحكام خطاب الله عز وجل الاسولين يقولون خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف إذا خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف على سبيل الإيجاب هو المغوب خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الإيجاب هو المغوب أثر هذا الخطاب المكلف هو الواجب خطاب الله عز وجل يوصف بالوجوب خطاب، الخطاب نفسه هو الوجوب هذا الوجوب يؤثر في فعل المكلف بإيه؟ بأن يكون الفعل واجب يبقى الفعل يوصف بأنه واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو حرام أما الخطب نفسه فيوصف بالكتاب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم واضح؟ تمام كده؟ جميل كل حكم من هذه الأحكام الخامسة له تعريفات كثيرة عند العلماء وسنعتمد في شرح هذا الكتاب على قضية مهمة في فهم التعريفات هو أن الغرض من التعريف فهم ذات الشيء الغرض من أن أعرف لك الواجب أن تفهم ما هو الواجب أما الاهتمام بالتعريف الاهتمام الذي يهتم به المناطقة والأصليون من ضبطه على حد معين واشترات شروط في التعريف فهذا لن نعتمده يكفي عن عندنا في تعريف الواجب كل ما يدل على فهم معنى الواجب إذا قيل الواجب أو الإيجاب مثلا وخطاب خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويأثم تاركه أو بحيث يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب هذا تعريف لا به تعريف الواجب عند المتقدمين قد يكون صعب قد يكون العبارات في غير واضحة لأن لهم في التعريف ضوابط منطقية ضوابط أخذت من علم المنطق هذه الضوابط لن نعتمد عليها في التعريف يعني مثلا تعريف الواجب عند البيضاوي مثلا يقول تعريف الواجب هو ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا طبعا نقعد ساعة شرح التعريف ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقة تعريف ده إحنا لسنا بحاجة إلى أن هذا التعريف وأنا أذكره أصلاً. لأن تطور معنى الواجب فهم من قولنا أن خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف إذا كان طلباً على سبيل الحتم والإلزام فهو الواجب أو إذا كان طلباً بحيث يثاب الفاعل ويذم التارق فهو الواجب كل ذلك لا بأس به. طيب. تمام كده عندك في الكتاب طبعا نبدا بقى في الكتاب نقول الكتاب اللي هو احنا هنشرح متن الورقات متن الورقات نفسه موقع الكتاب من القسم اللي احنا ذكرناها ايه القسم اللي احنا ذكرناها المره قبل الماضية من أن علم اصول الفقه ينقسم الى اربع اقسام إن شاء الله عز وجل نشرح كتاب المتن متن الورقات ذكرنا ان أصول الفقه ينقسم إلى أربع أركان رئيسية الأحكام الأدلة القواعد المكتئة كتاب الورقات بقى ابن الإمام الجويني كيف رتبه رتبه ترتيب مقارب من هذا الترتيب الذي ذكرناه مع اختلاف نبينا بدا الامام الجويني في كتابه الورقات بمقدمة يسيره جدا عن تعريف علم اصول الفقه ودخل مباشره ليعرف ما هي الأحكام يعرف ما هي الاحكام بعد ذلك تكلم عن الأدل لم يذكر أنه سوف يتكلم عن مباحث الأدلة انما ده ترتيب الكتاب هذا هو ترتيب الكتاب تكلم عن المباحث التي تذكر في قضية القرآن الدليل الأول من أدلة الأحكام هو القرآن بدأ يذكر القضايا المهمة في قضيه في قضية الكتاب فيما يتعلق بمسألة الدليل الأول من مباحث. وذكر القواعد الاستنباط كقواعد لفهم القرآن ذكر قواعد الاستنباط كقواعد فهم النص وهو القران يعني بعدما ذكر الدليل الاول وهو القران ما يتعلق به من مباحث تكلم عن عن الامر والنهي تكلم عن العام والخاص تكلم عن المجمل والمبين تكلم عن النص والظاهر الأمر والنهي الحام والخاص المجمل والمبين النص والظاهر كل هذا موجود في باب القواعد الجوين يذكروا في باب الايه؟ في عند ذكره لقضايا الدليل الأول من أدلة الأحكام وهو الايه؟ الكتاب أو القرآن بعد ذلك تكلم عن القضايا الرئيسية في باب السنة القضايا الرئيسية في باب السنة قضية الأفعال أفعل يوصل. تكلم عن قضية السنة وبعد ذلك تكلم عن النسخ. تكلم عن ما يتعلق بالجمع والترجيح بين الكتاب والسنة. فتكلم عن النسخ وتكلم عن التعارض. ثم بعد ذلك تكلم عن الإجماع، وهو ماشي بنفس الترتيب الكتاب السنة الإجماع، لكن في الكتاب أدخل مع الكتاب القواعد التي سنذكرها في باب القواعد، في باب قواعد اللغوية. ثم بعدما تحدث عن القضايا الرئيسية في مبحث السنة في مبحث السنة تكلم عن القضاء القواعد المتعلقة بفهم الكتاب والسنة وفي بفهم التعارض والترجيح بين الأدلة سواء كان كتابا أو سنة فتكلم عن النسخ وتكلم عن التعارض بعد ذلك تكلم عن الدليل الثالث وهو الإجماع وبعد الإجماع الكتاب والسنة والإجماع كلها من قبيل الأخبار أنت تخبر بآيات الله عز وجل أو تخبر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أو تخبر بأن العلماء اتفقوا على حكم معين فهذه الثلاثة من قبيل الأخبار فوضع بابا بعد ذلك يتكلم عن ضوابط قبول الأخبار واضح؟ واضح يا بعد ذلك تكلم عن الدليل الرابع ودليل القياس تكلم بعد ذلك عن دليل استصحاب الحال تكلم بعد ذلك عن إجمالا في تعارض الأدلة قواعد عامة في تعارض الأدلة بذلك يكون الجويني غير محتاج لان يتكلم بعد ذلك عن القواعد لأن كل القواعد ذكرت من داخل باب, الإيه؟ باب الأدلة فتكلم مباشرة عن المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد ويكون بذلك انتهى الكتاب طبعا الكتاب هو الجويني يسمىه ورقات شوية ورق صغيرين يعني الورقات واشتري كتاب الورقات مش انا ذكرت المرة الماضية ان الورقات لي اكتر من 15 شرح ولما نقرأ الكتاب هتدرك لو انت يعني اللي عايز لو حد احس ان هذا المتن صعب ممكن يروح يقرأ متن جمع الجوامع ويدرك مدى سهولة ويسر هذا الكتاب متن جمع الجوامع متن يعني بعض الأسرين هو مؤلف ويذكر أنه متن سلس العبارة واضح المعنى وهو من أصعب ما يكون. الشيخ الخضري يقول قراءة الكتاب من أوله إلى آخره لأبحث عن, هذه عن تلك السهولة واليسر الذي يذكرها فلم أجد لها موضعا. طيب. كده عندنا تصور إجمالي فقط عن الأحكام وإلا فكل الواجب خلاص عرفنا الواجب هو ما هو ما طلبه طلباً إيه جازمة طلب الجازم يعني يأثم التارك يأثم التارك طلب الجازم يعني يأثم التارك فالفعل إذا كان مطلوب يدور بين الواجب والإيه والمستحب نبحث في الأدلة إذا كان يأثم فاعله واجب لا يأثم فاعله يأثم تاركه واجب لا يأثم تاركه مستحب والعكس إذا كان يأثم فاعله محرم لا يأثم فاعله وكن مطلوب الترك يبقى مكروه طيب اللي احنا ذكرناه في التلات دروس نقرأه من الكتاب المقدمة والأحكام نقرأه من الكتاب ونعلق بقى على الكتاب بعد ذلك يقول لم الجويني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 والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاكتهد والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله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 واصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين طبعا ممكن واحد يقول ايه علاقه اللي احنا شرحناه باللي احنا قريناه صح الجويني صفحتين من الورق من الكتاب اللي معاي في ان هو عايز ي... يوضح تعريف علم اصول الفقه تعريف علم اصول الايه الفقه طبعا فيما سبق وفيما ذكرت سابقا اصول الفقه ايه هو ايه تعريف اصول الفقه ماشي ماشي حد يختصر عن كده لا بس مش ده اللي انا قلته ده فق القواعد التي قواعد ايه القواعد التي قواعد استنباط الأحكام من الأدل فنمط كتير كده ليه قواعد استنباط الأحكام من الأدل أو العلم قواعد استنباط الأحكام من قلنا دول اتجاهين وما فرق طيب الأصليون عندما يذكرون تعريف أصول الفقه لا يذكرونه بهذه الطريقة يذكرونه بطريقة أخرى هذه الطريقة لو بدأنا بها لا يصل المعنى إلى السامع. بمعنى انت فهمت, انت فهمت دلوقتي ايه هو أصول الفقه قواعد معرفة الأحكام من الأدل خلاص تصورت المعنى وعرفت حقيقة هذا العلم تمام عايزين نعرف العلماء كيف يعرفون لهذا العلم هم يقولون لكي نعرف كلمة أصول الفقه كعلم لابد اولا أن نعرف معنى كلمة أصول ثم معنى كلمة فقه ثم بعد ذلك المعنى الناتج من تكون كلمتين وهما أصول الفقه يعني كلمة أصول لها معنى كلمة فقه لها معنى ثم أصول الفقه كمصطلح على بعضه له معنى إيه؟ ثالث الإمام الجويني ذكر قال أول شيء تعرف هل عايز يعرف أصول الفقه؟ فهل يعرف أصول الفقه؟ إزاي؟ قال تعريف أصول الفقه أصول الفقه دا يتكون من جزئين مفردين أصول دي جزء وفقه دي جزء كلمة أصول لوحدها يراد بها شيء وكلمه فقه وحدها يراد بها شيء لكن كلمة أصول الفقه كلاقي كمضاف ومضاف إليه على بعضهم مجتمعين مجتمعين لها معنى إيه؟ ثالث فتصور المعنى الثالث مبني على تصور المعنى الأول والثاني فلابد ان أن يعرف كلمة أصول أولى، ثم يعرف كلمة فقه. طيب، عرف كلمة الأصل. قال الاصل هو إيه؟ ما يبنى عليه غيره. الأصل هو ما يبنى عليه غيره. أصل البيت ما يبنى عليه البيت. أصل الفقه ما يبنى عليه الفقه. أصل العلم ما يبنى عليه العلم. أصل التصور الجزء الذي يبنى عليه التصور وهكذا أصل الشيء ما يبنى عليه, الأصل هو ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره طبعا ابن قداء اسمه الجواني اختصر في التعريف وإلا فكثير من الأصولين لما يأتي في هذا الموضوع يقول الأصل في اللغة ما يبنى على غيره وعند العلماء له خمسة اصطلاحات الاصل بمعنى الدليل والاصل بمعنى القاعده الكليه المستمره والاصل بمعنى لا هو الجويني ذكر الاصل ما يبنى عليه غيره وفعلا هذا هو المعنى الذي يجمع جميع المعاني التي يذكرها العلماء ذكر القرافي خمس معاني الكلمه اصل والزركاشي زاد عليهم ثلاث معاني ثمن معاني كلها تدور في هذا المضمار ما يبنى عليه غيره طيب عرفنا كلمه اصل عايزين نعرف كلمه فقه ما أصول أصول جمع أصل والأصل ما يبنى عليه طيب كلمة فقه ذكر الفقه قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يبقى ابن الجويني يقول الفقه هو إيه؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يعني أن تعرف الأحكام الشرعية المراد طبعا التفصيل طيب إن أنت تعرف الأحكام التي طريقها الإكتهاد يعني الأحكام التي تعرف عن طريق الإكتهاد طب الإجتهاد سيكون في إيه في فهم الدليل إذا الفقه سيكون معرفة الأحكام من خلال استنباطها من الأدلة تمام طيب هذه الأحكام الشرعية هو هو قال لك إن الفقه عبارة عن الأحكام الشرعي طيب وعايزك تتصور ما هي الأحكام الشرعية؟ انا عايزك تفهم لماذا الجواني رتب كتابه بالطريقة؟ الجواني أراد أن يعرف علم وصول الفقه فقال تعريف علم وصول الفقه لن يأتي إلا من تعريف كلمة أصل ومن تعريف كلمة فقه عرف الفقه فعرف الفقه بأن معرفة الأحكام الشرعية اذا لكي تتصور،, تتصور الفقه لابد من معرفة ما هي الأحكام فذكر الأحكام الشرعية ذكر أهم هذه الأحكام ذكر إيه سبعة أحكام الخمسة التكليفيه التي ذكرناها والصحة والفساد والصحة والإيه والفساد طيب بيقول ان الفقه الأحكام الشرعية يريد أن يبين علاقة الفقه بالعلم، فذكر أن الفقه أخص من الإيه من العلم، الفقه أخص من العلم. ما هو العلم؟ فذكر أن العلم علم ضروري وعلم مكتسب، وعرف الشيء ضد العلم ضد الجهل. طيب العلم ده قسمين ضروري ومكتسب. جميل. الضروري والمكتسب متوقفين على مسألة النظر والاستدلال. إذا لابد أن يعرف النظر ولابد أن يعرف الاستدلال. يبقى نشقل بقى الطريق عرفنا النظر والاستدلال لكي نعرف العلم وعرفنا العلم لكي نعرف الفقه وعرفنا الفقه لكي نعرف معنى كلمة أصول الفقه. ولذلك بعد ما خلص تعريف ما يتعلق بالعلم اللي هو الظن والشك أم أيه أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طرق الفقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال به. طرق الفقه يعني أدلة الفقه. يقصد بطرق الفقه الطرق الموصلة إلى الفقه، وصول الفقه، الطرق الموصلة إلى الفق الفقه. يعني الطرق الموصلة إلى معرفة الاحكام الشرائع. ما هي الطرق التي توصل إلى معرفة الأحكام الشرعيه الأدلة، الأدل. كثير من الأصلين يرى أن أصول الفقه هو الأدلة وأن الأحكام والقواعد الدخولها في أصول الفقه دخلت في أصول الفقه تبعية للأدلة المقصود الأصلي لأصول الفقه الأدلة ولن يتأتى فهم الأدلة إلا من خلال القواعد وهذه القواعد تنتك أحكام ولذلك لابد من معرفة الأحكام حتى يتسنى معرفة القواعد ولابد من معرفة الأحكام والقواعد حتى يتسنى معرفة الدليل على أكمل وجه الذي هو لب علم أصول الفقه واضح؟ لا مش واضح واضح لا مش واضح لو واضح خلاص مش واضح عيد اللي بقول مش واضح يرفع عيد. أو اللي يقول واضح يرفع يده لا في كده مش واضح نعيد بقى. لابد ان احنا نصبر قليلا على طريقة الاصولين في التعريف طبعا كتاب الجويني لا يوجد تعريفات هذا تقريبا وإلا اهتمام الاصولين بالتعريفات اهتمام يعني لقائل ان يقول اهتمام زائد عن الحد الجويني لم يهتم بالتعريفات إلا في هذا الموضع أن يبين لك ما هو أصول الفقه. احنا فهمنا أصول الفقه يعني واضح عندنا تصور معنى أصول الفقه واضح عند الكل خلاص عايزين نفهم التعريف بقى. الجويني بيقول أصول الفقه الطرق الموصلة إلى الفقه. طب ما هي الطرق التي توصل إلى الفقه؟ الطرق التي توصل إلى الفقه الأدلة جميل إذا كانت الطرق هي التي توصل الطرق التي توصل إلى الفقه الأدل إذن المقصود الأصلي في علم وصول الفقه فهم الأدلة فهم الأدلة لن يأتي إلا من خلال فهم قواعد التي من خلالها تفهم الأدلة طيب هذه القواعد تنتج ماذا تنتج أحكام إذن لابد من فهم هذه الأحكام إذا فهمت الأحكام وفهمت القواعد يتسنى لك فهم الأدلة واضح كده؟ يبقى السبب في أن الأحكام والقواعد وأحوال المستنبط الداخلة في أصول الفقه أن فهم الأدلة لن يأتي إلا من خلال هذه الطرق ماشي هو بقى علشان يصل إلى هذا التعريف رأى ان هو دام هيذكر الفقه لازم يعرف, لازم يعرف الفقه طب هيعرف الفقه لازم يعرف ما هو داخل الفقه الفقه عبارة عن معرفة الأحكام الشرعيه اذا لابد أن يعطيك تصورا ما تصور بقدر ما عن الأحكام الشرعية يبقى الدنيا مترتبه عند الجويني انا عشان اوصل للتعريف النهائي للعلم اصول الفقه محتاج اعرفك يعني ايه كلمه اصول ومحتاج اعرفك يعني كلمة فقه عشان تعرف ان ايه كلمه فقه لازم تعرف يعني ايه كلمه احكام ويعني تعرف كلمه علم والعلم عشان تعرفه لازم تعرف ضده تعرف انواعه وتعرف ما يتعلق به كل ده بصوره مبسطه جدا جدا جدا, جداً. طيب عزيزي نشرح بقى أنت كده فهمت التصور الإجمالي اللي إحنا ذكرناه هو تعريف أصول الفقه قبل ذلك وأنا قلت الأصول الفقه هي أكتر من تعريف وإحنا الغرض من التعريف فهم المعنى إذا أنت فهمت المعنى من كلمة أصول الفقه هذا ما أريده بعد ذلك صياغة هذا الفهم لن نهتم بها في هذه المرحلة كثيرا في مرحلة في سنة ثالثة إن شاء الله لما ندخل مختصر الروضة هيبى الوضع مختلف هنوقف مع كل, إيه؟ مع كل كلمة نقف مع كل كلمة المراد بيها يلزم منها يدخل فيها يخرج منها مع به عليها نقف مع كل كلمة في التعريف لكن في المرحلة الأولى نحن لا نريد سوى فهم تصور إجمالي عن هذا العلم وفهم هذا الكتاب لأن هذا الكتاب هو الكتاب الذي يدرس لأي مبتدئ في هذا العلم أصول الفقه قلنا معناها قواعد التي من خلالها نفهم الفقه. اللي هي قواعد تطبيق الأحكام على الادله أي فقيه لا بد أن يكون لديه مجموعة من القواعد. هذه القواعد يطبقها على الادله يستخرج منها الأحكام الفرعية العملية للأفعال التي يريد معرفة أحكامها. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد فهمنا كده معنى كلمة أصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها طرق الفقه أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها هذا هو علم أصول الفقه وهذا لن يتأتى إلا من خلال فهم القواعد وفهم الأحكام ما طيب ذكر ما هي أبواب أصول الفقه. احنا ذكرنا أبواب إجمالية وشرحنا كل باب ماذا يندرج تحته. هو ذكر الأقسام اللي هيفكرها في الكتاب. يتكلم أولاً على أقسام الكلام كمقدمة لإنه سيتكلم عن الكلام الحقيقة والمجاز، فكمدخل للكلام عن على بعض المسائل اللغوية أراد أن يبين ما هو الكلام. طيب، لب الأصول في القواعد، فلذلك هنذكر الأمر والنهي، العمل الخاص، المجمل المبين، النص والظاهر، كل هذه من إيه؟ من باب إيه؟ القواعد، إنه أحكام وأدلة وقواعد، مش كده طيب الأمر والنهي والعمل الخاص والمجمل والمباين النص والظاهر هذه قواعد أبواب قواعد قواعد متعلقة بالأمر والنهي القواعد متعلقة بالعمل الخاص متعلقة بالمجمل والمباين المتعلقة بالنص والظاهر هذه القواعد المتعلقة بعلاقة اللفظ بالمعنى خلاص بعد ذلك اتكلم ذكر هذه الأباب كلها في مبحث ال ايه القرآن أول مبحث في الأدلة مبحث القرآن فذكر هذه القواعد كلها في مبحث القرآن وده صنيع عديد من المتقدمين في تأليف علم ذو يذكروا هذه القواعد مع مبحث الكتاب طيب بعد ذلك ذكر مبحث الأفعال وقلنا هذا أهم مبحث في معرفة السنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصولية ذكر ما يتعلق بالكتاب والسنة اللي هو باب النسخ باب والمنسوخ ثم ذكر باب الإجماع وهو الدليل الثالث هذه الأدلة ثلاثة من قبيل الأخبار. سذكر قواعد قبول الخبر الى هو مبحث إيه الأخبار. ثم الدليل الرابع القياس الحظر والإباحة والاصصحاب الحال ما أراد ذكره من القواعد ما أراد ذكره من الأدلة أدلة الاصصحاب الحال وغيره ترتيب الأدلة الجزء الباقي من جز الاستدلال الجمع والترجيح طب كيفية الاستدلال. يتبقى له الجزء الرابع من القواعد اللي هو صفة المفتي والمستفتي واحكام الايه المجتهدين هذه هي القضايا التي سيذكرها الجويني في هذه الايه الورقات هو ذكرها في مقدمة كتابه يبقى لنا ان احنا نشرح مسألة العلم ما هو العلم والجهل والعلم الضروري والعلم المكتسب وما الى ذلك بعد ما نشرح الجزء المتعلق بالعلم يبقى بذلك عندك تصور لما ذكره الجوني في هذه المقدمة وشرحنا إجمالا ما يتعلق بكل جزء شرحنا ما هي الأحكام صح؟ ما هي الأحكام؟ وذكرنا تعريف العلم وذكرنا أقسام علم اصول الفقه الباقي هو إيه؟ الجزء الذي ذكروا في ما هو العلم لو العلم والجهل والضروري والمكتسب والنظر والاستدلال وظن والشك نذكرهم إن شاء الله الآن إذا كان في وقت قبل الصلاة يبقى لنا أن هذه الأحكام الجويني مر عليها سريعا الواجب والمستحب والمكروه مر عليها سريعا وهناك عدة قضايا متعلقة بها هناك عدة قضايا متعلقة بها هذه القضايا ستكون محور حديثنا في الأيام القادمة بإذن الله عز وجل لكن نذكر الآن ما هو العلم والتعريف لكي تتصور ما عندك في الكتاب ركز معي الإنسان عندما تعرض عليه بعض الأمور الأمور وهو أمامه أمري لامزيّة لأحدهم على الآخر، يعني هذا الكتاب كتاب علم أصول الفقه ولا كتاب علم مصطلح الحديث، احتمال يكون كتاب علم أصول واحتمال يكون كتاب علم مصطلح. يبقى إذن أنا ليس عندي علم بمضمون هذا الكتاب، لكن عندي شك إن يكون علم أصول فقه أو شك يكون علم مصطلح إيه حديث. فإذا أول مرحلة من مراحل دراك الشك. او نجيب من اقل من كده كتاب مبهم قدامي ما عرفش ده ايه يبقى عدم المعرفة يبقى ده ايه جهل طيب وجد احتمالات انه يكون مصطلح او يكون حديث ومعنديش مرجحات يبقى ده اسمه ايه شك طيب الدرس درس اصول فقه وليبي يشرح بيشرح اصول فقه والكتاب النهاردة ما فيش مصطلح فالظن بقى في هذين الاحتمالين أحدهما أغلب من الإيه؟ الآخر ما عدناش في مرحلة الشك لما بقى أحد الأمرين له مزية على الآخر بسبب قراء بقى اسمه ظن هذا الظن قد يرتقي ويصير ظنا غالبا طيب هذا الظن الغالب فتحت الكتاب لقيت فيه بيتكلم عن كذا وكذا وكذا فعلمت أنه كتاب في علم أصول الفقه هذا العلم بنسميه علم مكتسب لأن هذا العلم تم من خلال نظر واستدلال طب في علم من غير نظر واستدلال قضية ما من بين المناطقة لكن أغلب ما يذكر أن العلم قسمين علم ضروري والعلم الذي لا يتوقف على نظر او استدلال علم مش محتاج ان انت تثبت قواعد يعني واحنا بالليل انت عارف احنا بالليل ولا عارف احنا بالنهار بالليل طيب واحد قالك لك اثبت هتقول ايه مش محتاج اثبت احنا بالليل ده بنسميه علم ايه علم ضروري علم ضروري مش متوقف على نظر وايه واستدلال بخلاف العلم الايه المكتسب العلم الضروري يدركه كله أحد لا يتوقف على نظر المسلم سبحانك الله ومحمدك أشهد الله أنت استغفرك أتوب إليك نقوم المرة القادمة إن شاء الله مبحث العلم وبعد ذلك نأخذ الأحكام مبحثا مبحثا